ويا مواصل على حفة ومدندن رجلي عنها عم بتطلع عهل هاوية وشو رافع رجلي عنها أصعب الجروح هي المالها دواء يلي بتفيقك بالليل لتقوم تستفرغ هوا ويا مالتقينها أنا وهالنقطة نقطة الصفر وآخر مرة من عمره نقطة بتقلي برد شكلك شبت عهالنطرة آخر مرة شفتك فيها أنا لخوفتك من بكرة بس ما توقعتك ترجع تجي باجرنك وعلى تقعد جنبي وترجع تسال كيف ليش وش الجل هذا اللي تجوا فهمني ديتاوي لسه بتسكن براتك وبتجي بتسال عبى رحت اتعلم المعلمونيا رحت اتعلم حب وازرع قلب ما اعطوني اياه رحت اتعلم شو يعني يصير حدا نصي وكيف نقطع بيني نصي لنصه يكمل بلاي الحب لما تعطي بلا حد وبلا شرط الحب لما تفلت وقت الاب لما تكون نهاياتك بدايته الحب لما انت تكون الارض وعش انا بسيدي وعش انا ايدي وعها الالب ايده حبكم حابس بامبي حبيات ال ايغو يابا عها الالب يما يما بشا وانا عها يما, يما يما كسر بصر بس بدينا اشوف حوالينا ميني حبنا لو ميني حبنا لينا فالبينا